أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ اِقْذَا ذَاتَ بَهْجَتِهِمْ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا شَجَرَهَا إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ